السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاء والسلام على عبادي الذين اصطفوا على سيام النبي المجتبة والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام ومؤلبيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية ونحن على مشارف الانتهاء من الكتاب والله الحمد والمنة نستطيع الرعاة نؤسس لنا ذلك قاعدة يحصل البيان بالفعل كما يحصل بالقبل قاعدة يحصل البيان بالفعل كما يحصل البيان بالقول وهذا فصلنا فيه القول قبل ذلك نتكلم عن اعتباع عن على البيان القاعدة يحصل البيان بالفعل لها أحديث كثيرة استدل بها على ذلك بإعن burnout صلى على المنبر في اصل المنبر ثم قال إياي الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي لتأتموا بي ولتعلموا صلااتي فإن Install قام علي المنبر وجلس يصلي وكلما أراد أن يركع تقهقر أراد أن يسجد تقهقر ورجع وسجد في أصل المنبر وبعدما انتهى قال إنما فعلت ذلك لتتعلموا كيف الائتمام به وقد جاء صلوا كما رأيتموني وصلي كما رأيتموني وصلي الدلال على أن الفعل بيان لأنه قال كما رأيتموني أفعل كما رأيتموني وصلي صلوا كما رأيتموني وصلي وايضا لما قال الله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع وطبعا هذا بيان لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه ولقوله على اقيم الصلاه لذكري فاقامه الصلاه كان البيان فيها بالفعل لنسلم قام فركع فرفع فسجد وكل ذلك يقول لتتعلموا كيف الاتسابيه أيضا قول الله على خذوا عني ما قول انسلم خذوا عني مناسككم لأن الله تعالى قال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فكان انسلم على حتى انه لما طاف, طاف على البعير ولما ساعه ساعه على البعير ليره الناس من باب, من باب التعليم خذوا عني مناسككم من فعله فكيف كان يفعل كلل هو أمرهم بذلك أن يفعله مثل ما يفعل أيضا قوله يسلم ليس الخبر كل معينه ليس الخبر كل معينه فمعنى ذلك أن البيان بالفعل اوقع اوقع في النفوس من البيان بالقول البيان بالفعل أوقع في النفوس من البيان من القول لذلك قوله يسلم ليس الخبر كل معاينه ليس الخبر كالمعاينه وايضا من ذلك الصلاه إلى ستره النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا صلحت جمل الستر فليد منها وقال صلى يعني امرهم من صلف يصلي إلى ستره او قال النبي صلى اتخذ كذا ووصف الستره فقال لا يقطع الشيطان عليه صلاته لا يقطع الشيطان عليه فهنا لما امر بالاخذ بالسترة بين كيفية الصلاه الى الستره بيانا فعليا لأن النبي صلى كما قال أنس فكن كان صلى الله عليه وسلم يذهب لاخذ حالتي وكنت اتبعه انا وغلام معي ادوات الماء والعنز مع ادوات الماء والعنز والعنز كان يركزها انه صلى يستتر بها ويركزها للصلاه ولذلك في الاعياد كما رد ابن عمر قال ان النبي صلى الله عليه خرج الى المصلى وركزت له الايه العنزة يصال إليها فهو بيّن كيفية الصلاة إلى السطرة بأنها تركز العنزة له تكون سطرة او الجدار لأنه مثلا صلى إلى جدار وجاءت شات لتمر فضيق عليها وكأن الشاد تسر على المرور من بين هده النبي السلام فتمر والنبي و... السلام يقترب من الجدار حتى التسق نبي سلام بالجدار ومرت الشاد خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ الجدار سترة أيضا هذا من باب بي... البيان والتعليم من النبي ال... الأمين صلى الله عليه وسلم ويضا من باب البيان بأن الله تعالى لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بينا الرسول بيانا عمليا ان الرجل اذا قام جنبا وأراد الصيام أن صيامه يصح بذلك وكان بالبيان العملي او بالقول الذي يدل على البيان العملي لأنه رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه إني أقوم جنوبا وأريد الصوم فوقف أمام عائشة وقال أنا أفعل هذا مع هذه وأقوم جنبا وأريد الصوم وأصوم او في الرؤية الأخرى أنه جاء رجل عليه وسلم قال إذا جمعت أهلي فأكسلت يعني ما انزلت فأكسلت فأقحطت هل أغتسل أم لا؟ قال أفعله أنا وهذه وأغتسل أفعله انا وهذه وأغتسل فهذا أيضا من باب البيان العملي فالبيان بالفعل يكون اوقع في النفوس من البيان بالقول والحق بأن بعض بعض الأصليين خالف في ذلك وقال لا بيان بالقول وبين الفعل يكون يدل على الخصوصية يعني هم يرون أن البيان في فعل لا يكون بيانا أن الفعل إذا خلف القول فيه يكون pog HP أو يحتمل الفعل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات وهذا خطأ بيّال جمهور المحققين من السلف والخلف يرون أن البيان يكون بالفعل كما يكون في بالقول بل البيان بالفعل أوقع وأقوى من البيان بالقول أيضا من البيان قاعدة يحصل البيان بالإشارة إن كان البيان بيحصل بالفعل أيضا الإشارات تزبط البيان الإشارات تزبط البيان وأنت ترى يعني حتى المح... المحدثون كانوا يظهرون التوصيق والتجريح بالإشارات كما سنبين يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الدل على هذه القاعدة أن البيان يكون بالإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب قال لبيك رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال مسلم قم فقده الحديث طويل في القصة, القصة المعروف بالصحيح حيني أنه اعتلت الأصوات لكعب ومن كان له عليه من دين فعلت أصواتهم فان مسلم نظر إليه فنظر إلى كعب فقال كعب ضع الشطر قال له هكذا ضع الشطر الشطر من من مالك وله عليه دين ويطالبه به وحل الأجل والرجل لا يدفع فقال النسلم يعني ارفق به ودع الشطر فقال ففهم كعب يعني النسلم يريد له أن يضع الشطر من دين يعني يسقط عنه نصف الدين فقال يا رسول الله قد فعلت سمعت وأطعت كأنه أمر يعني امر بالإشارة الآن معناه ليس على الرجوب هذا لكنه فهم من إشاراتي أنه وضع الشطر فقال قد فعلت فقال النسلم للآخر بالإشارة أيضا قم إيه؟ فأعطي قم فأعطي المال. قم قم فاعطي فكانت هذه الاشاره مبينه لكعب بالأمر الذي امره الرسول ان ضع الشطر اسقط الشطر عنه ففعل كعب وقال قد سمعت واطعت كانه سمعه من بأذنه من لسان المسلم فبيان من هنا او بيان بالاشاره من ذلك أيضا بأن المسلم ال من نسائه ال المسلم من نسائي اقسم الا يلام نساء شهرا كاملا فدخل أو صعد الى مشروبه كانت له فجلس فيها وقال هجر نساءه شهرا حتى ان عمر بن الخطاب يقول قد شاع في الناس في الناس ودع بأنه طلق ازواجه ولم يكن كذلك انه طلق ازواجه ولم كذلك فقال لما دخل عليه وقال يا رسول الله طلقت أزواري قال لا فنزل النمسلم طبعا القصة الطويلة بينهما فنزل النمسلم إلى أزواري فقال تعيش يا رسول الله أنت أقسمت كم ثلاثين يوما أو أقسمت شهرا فقال لها النمسلم الشهر هكذا يعني كم ثلاثين صحيح أو هكذا فأشار هكذا يعني أشار في الإشارة الأولى بإشارة أن الشهر يكون ثلاثين يوما واشار في الاشارة الثانية ان الشهر يكون ايش تسعة وعشرين يوما ففاهمت عيش رضي الله عنه من, من بيان لنفسنا بالاشارة على انه يريد ان الشهر قد يكون هكذا وقد يكون هكذا من ذلك ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا الا اعطاه ثم اشار بيده اشارة تفهم انها ايه قليله جدا فاشار بيده يقللها ففهم الصحابه من اشاره النبي ان هذه الساعة التي وف... لا يوافقها عبد مسلم يدعو الا استجيب له انها ضئيله او قليله جدا في زمن في, في زمن اليوم فاشار يقللها ففالان اشاره هنا فهم الصحابه من دلاله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ايضا الرسول دخل على زينب بنت فقال لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فقالت اهلكوا فينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث روايه قال اول العرب من شر قد اقترب فتح من اردم دوجو مجوج هكذا وحلق بيديه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ان بالتحليق هذا انه الذي فتح قليل لكن هذا دلال على ان الناس في خطر عظيم قال وين العرب من شر قد اقترب او قال لا اله الا الله العرب من شر قد اقترف هذه الاشاره نوع بيان هذه الاشاره نوع بيان وهذا الراجح الصحيح إذن يمكن أن نقول بأن الإشارة نوع بيان لأن هذه تفرع عليها مسائل فقهية إذا قلنا الفعل،, الفعل نوع بيان فإن الإشارة أيضا نوع بيان ايش الـ الـ الـ الإشارات بقى هنا التي يمكن أن نقول بأن البيان بالإشارة منها تفريعات فقهية كثيرة جدا منها الطلاق يمكن أن يكون يتعارف بين الناس بأنه إذا جاء الرجل لامرأته وقال لها يعني او اشار إلى شعره وأشار أنك يحبلك على الغرب ويقصد بذلك أو العرف يقول بأن الإشارة عند الناس بهذه الطريقة أنها طالق تطلق في المغرب وفي غيره في إشارة من الإشارات تثبت أنه إيه؟ أنه يطلق يقع الطلق بذلك يقع الطلق بذلك بالإشارة وأنه ليس بكلام لكن بعد ما يراجع لكن بعد ما يراجع ويقول أردت الطلاق فتطلق بذلك يعني هو يحتاج إلى أن يراجع بعد ذلك إذا رجع فقال أردت الطلاق فإذا تطلق بهذا الباب حتى لو اشار لو قيل له زيد قال لي عندك دين ديني عندك من شهر فلم تعطيني الدين كم ديني عندك فأشار له بثلاثين ثلاثين درهم أو ثلاثين ألف. فنقول هذه الإشارة معتبرة هذا بيان للدين الذي عنده فهي إشارة معتبرة الإشارة هنا معتبرة أن البيان بالإشارة كما قلنا يعني صحيح القاعدة للتالي هذه القاعدة حتى ننتهي من قاعدة الإجمال وندخل على الكلام على صحيح مسلم التدرج في البيان جائز في البيان جائز. هم طبعا يفرعون عليها التدرج في التشريع وهذا كتحريم الخمر جاء بالتدرج وهذا ليس صحيح هو الكلام الآن في مسألة ما بت الشرع فيه حكما فهل يدرج في العمل؟ فنقول المسألة بأسرها على تعليم الناس لكن الأصل أن ما حكم الله به في فلابد العمل به التدرج في, جائز التدرج في البيان جائز هم يستدلون على هذه القاعدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في بيان أحكام فصل فيها الشر لكن هذا التدرج كما قلنا عند وقت التشريع تدرج هذا عند وقت التشريع سنة التدريج هذه لا يصح أن تقال في هذا الزمان قد يقال في الزمان احكام نستطيع, نستطيع أن نحكم بها وأن نطبقها وأحكام لا نستطيع تطبيقها لكننا نعلم الناس حتى نصل إلى تطبيقها عمر بن الخطاب لم يقطع اليد في عام الرماده في امور معينة دعالتنا نقول في بعض الأحكام لا نستطيع أن نطبق هذه الأحكام لكن لا يقال أننا ندرج في الحكم خطأ مبين الأمر قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال الله رعلا اليوم أتمامت لكم دينكم وأتمامت عليكم نعمتي ورديتكم لكم الإسلام دينا لكن قد نقول هناك أحكام لنا نستطيع تطبيقها هناك أحكام الواقع يفرض علينا أن نقول لابد من تعليم الناس أولا حتى نطبق هذا نعم لكن ان يقال بأننا ندرج يعني معنى ذلك إذا وجدنا مثلا مع محلات تبيع الخمر فنقول نقول لهم يعني الخمر فيها منافع وفيها إيش ونا ونا و و و و و منافعها أكثر من آآ آآ آآ من من لا لا وما, وما اسمهما اكبر من من نفعا هل يقال ذلك او, أو يقال يعني تتخذون منه رزقا سكر و رزقا لا, لا يقال هذا كلام يقال خمر حرام استطعت بقى ان تغرق مساج هذا امر آخر لكن يقال هذا هو الحكم تطبيقه والكلام على التطبيق بقى هنا والمساله على الاجتهادات في الواقع يصح او لا التدريج لا يقال في سنه التدريج هذا التدريج فقط وقت التشريع سنه التدريج فقط وقته التشريع. فيوم أمات النمسلم لا تدريج. ولكن هنا نقول البيان بالتدريج نعم يا صح. قد قال الله جل فعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب الكلام من الله. لسه ما ما ما ما ما فصل في الحكم. وإجمالا هو الآن قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فجاءت سنة التدريج بالبيان بأن مسلم قال اولا قال معضدا أنه لا بد من القطع لكن قياده. قال لا قطع إلا فيه ربع دينار لا قطع إلا فيه ربع دينار ثم بيّن بعد ذلك لما سرق الرجل الرداء صفوان بيّن أن القطع يكون من وين من الرسخ هذا بيان هو تدريج في البيان عند تطبيق الأحكام فجاء التطبيق وهذه صراحة قاعدة تابعة لقاعدة إيش كريم لو تستحضر عخلك معنا دكتور ممتاز جواز تاخير البيان الى وقت الحاجة. ايه الجمال ده يا نعم صحيح جواز تاخير البيان الى وقت الحاجة. بقيت انا اي قاعده طبيعه لها تابعه لها ثم تدريجا بين النبي عند الحادث قال له قطع له ربع, ربع هنا لا قطع في ربع دينار ده بيان بايش كريم بيان. بالقول وعندما سرق رجل لدى صفان فقطع يده من الرسخ ده بيان بالفعل اهو بيان بالقول وبيان بالفعل في هذا الباب ايضا من قول ان لما انزل الله ولله على, على الناس حزن البيت من استطاع اليه سبيلا انا بتكلم على الأدلة القواعد من السنة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم استطاع الزاد والراحله هل حديثه ضعيف هذا الحديث لم يصح حديث ابن عمر جاء موقوفا ولا مرفوعا هو المرفوع ضعيف لكن يعني يستأنس بمعنى قال استطاع الزاد والراحله تدريجا الان جاء تدريجا حتى بيان بالفعل جاء بعد عشر سنوات تأخير وقت الحاج إلى وقت الحاج استغفوا الله ليس عن وقت الحاج فبيان وقال خذوا عني مناسككم وقال استعى الزاد والراحلة أيضا في قوله السلام ان معاشر الأنبياء لا نورث هذا تدريج في البيان بس بيان في إيش بسرعة بيان في إيش تعال أحسام تعال قبل أن تضع ما عليك لنا في هذا هنا بصدد قاعدة التدرج في البيان جائز التدريج قال يستدلون على هذه القاعدة بقول الله سلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة هذا بيان لإيه عندنا قاعدة تقول يجوز التدريج في البيان تذلوا على هذه القاعدة بقوله السلام إنما عاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق نعم صحيح لكن هو الآن البيان بيان في إيش كريم بسرعة ممتاز لا فضة فوق هذا هو الله جعا يقول يصيكم الله في أولادكم للذكر يمسكوا حظ الآية تثبت المواريد صحيح ولا لا فتعال هنا نفسنا يقول إنما عاشر لا نورث هذا بيان بإيه ممتاز هو هذا أنت خايف ليه نعم بيان بالتخصيص هو الآن لما قال اذا يسيكم الله في كل اولاد للذكر المستحف هذا الذي استدلت به من طب استدلت به من ماشي انت ايوه فاطمه لما جاءت لابن بكره وقالت فدك وخيبر اريد ارث النبي صلى الله عليه وسلم اريد فقال لها فقال لها ابو بكر لا وحادث حدث الهجران حدث الهجران من فاطمه وكانت اخطات اشتغلت باخطاء رضي الله عنه والحق مع ابي بكر قال لها لا ان يقول ان معاش الانباء ايش لا ما تركنا صدقه ليس الا يدخل الموارث هذا بان بتدريجه الان دردف فيه صلى الله عليه البيان على مسألة الارث ايضا من قول من قول لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر هذا بان بتدريجه الان اولا بين ان المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم تخصيص لعموم قولا جعله يوصيكم الله في أولادكم الذي ذكر المستحظة للنساء طبعا خلاف ابن تيمية الذي يرى بأن المسلم يرس الكافر ولا عكس المسلم أولى الناس بماله وهذا خطأ بين لأنه مخالف للنص هنا قدم ابن تيمية النظر والمصلحة المقص الشريعة على النص قلنا له لا حتى ولو كان حتى ولو كان المقص الشريعة لا يمكن أن تقدم على النص ذاك العقول اللي, اللي احنا عايشين بينها الآن عجب من العجب لا إتقان أصول، ولا إتقان علم، ولا إتقان قواعد، ودخلي في المقاصد هذه مسألة حرام مبين لا إتقان لمادة المقاصد، وبعدين كلام عن المقاصد مفيش إتقان أصالة لمادة المقاصد، وبعدين كلام على المقاصد هذه مسألة من الأهمية بمكان ابن التهيميه نفسه، هو عشان المقاصد إettes قلنا له لا يرد قولا لأنك مخالف للنص الصريح الذي جاء بقوله بالسلام، لا يرث المسلم الكافر، انتهى ولو كان أصلاً للكافر ماله مباح الكفر ما ماله مباح ان كان كافرا الحربيا فماله مباح ومع ذلك بالارث طريقه طريقه الشهاده لا الأغ... اخذ لا تجوز لانه مثلا قد وارث تعظيم لنص النبي صلى الله عليه وسلم ابن تيميه ايضا كان يقول بان بان المرأة التي طلقت طلاقا باينا بينونه كبرى عدتها تكون, تكون طلق لأن الأصل الاصل في مسألة في, في مساله العدة هو ايش ها. استبراء الراحم طب استبراء الراحم يعرف في ايش بسرعة حبيب بحيدة واحدة اذا ليست بحامل حيدة واحدة طب ليش البينونة لم تكن بينونة كبرى قال بحيدات ثلاث هو يعلم قال ان العلة هنا تعلق الامر بحقين حق الله وحق الادمية حق الادمية هو, هو انه بثلاث حيدات لي ليستطيع ردها والمراجعة طب لا مراجعة لأن الله إيش قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفحشة مبينة قال فلعل الله يحدث بعد ذلك أمر إيش الإحداث رجوع وهو اللي قالته فطمى بنت خيص لما قالوا لها على السكنة قالت لم يجعل للمسلم لي لا سكنة ولا نفقة وتفقهت قالت لهم أما قال الله للافعلها لعل الله يحدث بعد ذلك امرئ قالت وقد طلقني وبتا طلاق يعني بينونا كبرى وما الاحداث بعد ذلك كناها قالت تفقهوا الاحداث المقصود هو ايه رجعه رجوع طب هي طلقها بينونا كبرى يبقى لا فقالي بأيضا الحق من أجله الحيضات الثلاث غير موجود لان هي لن ترجع يبقى حيضه واحده باستراء الرحم وتتزوج لكن هو رجع بعد ذلك وقال لولا الاجماع لقلت بذلك لو لا إجمع لقلت بذلك فالمقاصد أو النظر لا يمكن أن نغلبه على على الأثر لا يارث المسلم الكافر إذن لا يارثه بحال من الأحوال وأيضا لا يارث القاتل كل ذلك بيان جاء متدرجا تدريجا في البيان لعموم قول الله للفعلاء ليصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل الحظ الأنسين وهذا ال القول هو قول كما قلنا قول جماهير أهل العلم وخالف بعض الأعلماء لكن هذه قاعدة تابعة لقاعدة تأخير بيان إلى وقت الحاجة القائدة التي تليها قائدات يحصل البيان بالترك لقد길 يحصل البيان عدد لها استاذ حسام البيان البيان له أنواع إيش هي الأنواع ذكرناها ممتاز البيان بالقول البيان بالفعل البيان بالإشارة البيان الرابع البيان بالترك البيان بالترك يعني هممكن هم نقول الترك, الترك فعل فلو ولادنا السلام فعل شيء يمكن, يمكن أن يكون مثالا لكن الأصل أننا نبين بالترك أصل ذلك التقعيد حديثنا السلام ترك أنه ترك الترويح لما صلى بهم ليلة والليلة الثانية والليلة الثالثة في اليوم الرابع أو ليلة الرابعة اكتظ المسجد ازدحم بالناس فتركنا السلام القيام لما ترك ماذا قال كريم قال أيها خشت أن تفرض عليهم قال خشيته أن تفرض عليكم فتركها النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن طب هنا نقول هذا بيان بيان إيش بقى يا شيكريم يعني إيش فين البيان بالترك هذا ها. ممتاز هو بيان بالترك يبين عدم الوجوب ترك النبي هو بين التأليل قال خشت أن تفرض عليكم يبقى ده بيان بالترك من أجل ألا يظن أحد بالوجوب فهو بيانهم بالترك ليش؟ لي لعدم الوجوب من ذلك أيضا بأنه ظهر على قال وأشهد إذا تباعت وأشهد إذا تباعت وهنا نفس الان ترك الإشهاد وين ترك الإشهاد الشيء الكريم قد حسام حسام أين ترك نفس الان في الباية ممتاز ابتع باية مع من مع يهودي صحيح ثم جاء اليهودي قال ما اشريت ولا بعت فجاء من فجاء خزيمة نثابت لما قال له اليهودي اتني بشاهد يشهد لك على ذلك فجاء خزيمة فقال اشهد او اشهد انا وقد اشترى من كذلك او باع من كذلك فالنسان تعجب فاخذ خزيمة قال كيف تشهد ولم ترى قال أشهد أن الوحي يأتيك من السماء فلا أشهد أنك صدقت فيما قلت أنك تبعت مع هذا اليهودي فجعل مثلا كرامة لخزيمة شهد أنا شهدته بإيه؟ شهدت رجلين فهنا وحديث جابر ممتاز وحديث جابر لما قال له بعنين قال لا ما لنا ناضح إلا هو قال بعنيه بأقية قال أشترت حملانه إلى المدينة ثم دخل المدينة فأعطى الأقية ووزن وأرجح فقال له اتراني ما كستك لاخد جملك اخد جملك وضراهيمك ولم ايش؟ ولم يشهد فهذه فيها ده لا يقولنا الآن عدم اشهد النفس المعلى البيع مع قول الله يرفع له واشهدوا اذا تبايعتم هذا بيان بالطرق بيان ايه بقى يا استاذ كريم ممتاز شوف خلاص تعلم بيتعلم بسرعة مدرس مدرسين يعني لهم فراسة نعم يبقى اذا عدم وجوب الاشهد بيان بالطرق هنا بعدم وجوب الاشهد ممكن ان نقول بالفعل يعني نقول البيان لأن الترك فعل فلنا أن نمثل له تجوزاً نمثل له بالفعل الترك فعل ولا مش فعل أحسام هات الدليل لو لا, إيش؟ لا لا لا لا الترك فعل الآية معك صريحة لعنة لعنة لدينا كفر المبني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن ذلك بأنهم كانوا ذلك بما عصى وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون أو ترك أو الهام? والترك يسمى الله فعل في الكتاب كانوا لا يتناهون عن منكر ينفعلوا لبئس ما كانوا يعني إيش لبئس ما كانوا ويفعلوا اندي عائدة على إيش? الترك وسماه الله إيه? فعلاً فيمكن أن نمثل بهذا التمثيل على أنه فعل أيضاً بأننا فيه عن الشرب قائما. نهى عن الشرب قائما والأصل في نهي الإيه? الاستحباب هذا الأصل فيه خطأ خطأ وهم آسف التحريم فهنا فعل النهو سلم وده ممكن يكون تمثيل له بدهري وبهان بالفعل وبهان بالتركاء فعل النهو سلم ليثبت أن النهي هنا لم يكن للتحريم ولكنه كان للكراه لأنه شرب قائما شرب من ماء زمزم قائما ولو قالوا لا ماء زمزم تزحم عليه الناس نقول لا شرب من شن معلقة طبعا الشن المعلقة معروف أنها سخرة كبيرة جدا امتلأت ماء فما استطاعش النهو يحملها ويشرب منها صحيح الشن المعلقة معناها ايه قربة صغير يستطيع يخذها ويجلس لو كان الجلوس وجبا. فلما شرب قائما من شان المعلقة علمنا أن شربك قائما إيش؟ على الاستحباب على استحباب يعني الاستحباب بالجلوس من ذلك أيضا قد نهى النسلم عن استقبال القبلة واستدبرها قال لا تستقبلوا القبلة ولا غايت ولا, تست ولا, ولا, ولا تستدبروها فحديث أبا أيوب صحيح ولا لا قال ابن عمر ارتقيته على ارتقيته على بيته على لنا على بيت فوجدت النسلم في بيت حفصة قال يقضي حاجته ويستقبل بيت المقدس ويستدبر او استقبل واستدبر اهو النبي صلى الله فعل وهذا الفعل يدل ايه يدل على الكراهه عند بعض العلماء ويدل على التفريق بين البنيان وبين غير البنيان على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر بصلاه الضحى ولم يصلي الضحى لم يفعل اهو نهي او الان بيان بالترك اهو الان امر بصلاه الضحى والامر بصلاة الضحى. يكون على الوجوه فتركه نمسلم أو اكد على الاستحباب وتركه وسلم. وين الأدلة على ذلك أنه أمر وترك الشيء الأخوة دي درست معنا متنة الكثير من الأخوة درست معنا متنة بشجاع صح؟ الكلام عن نوفر الرواتب ونوفر غير الرواتب وين الأدلة أنه أمر بصلاة الضحى تسلون الضحى أو ما الضحى إياكم ثم إياكم بعض يقول هي من السنة الرواتب او الرواتب قال النبي صلى قال الله تعالى يا ابن ادم اكفيني اربعه اول النهار يكفيك ايش اخره الاص فيها نهاره الضحى وين الدليل بسرعه حسام ممتاز ابو هريره يقول اوصاني خليل اوصاني تدخل في الوجوب وتدخل في الاحباب اوصاني خليل بثلاث ذكر منها صلاه الضحى طب وين بقى الترك ممتاز حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله لا يصلي او كنت أصلي. مع انه ثبت انه صلىها نمسلم وابن عمر ايضا قال هي بدعه لما غير اساسه الضحى قال هي بدعه لا تصلى الا في السفر نمسلم صلى ثمان ركعات سفرا وهذا خطأ مبين صلاه الضحى عند قول المحققين هي أيضا من السنن الرواتب وما ادري الاخوه الذين يفرطون في مثل هذه الصلوات قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب ومن تقرب ال اليه عدي إلي اليه مما افترضته عليه ولا يزال عدي يتقرب اليه بايش من نوافل ومن هذه من اعظم النوافل كفى قال أربعة أول نهار أكفيك أخيرا فالضحى تصليها صلى سنتين اربع ست سمان ركعات ورد حديث ضعيف سنت عشر ركع صلي سنت عشر, عشر ركع وحديث ضعيف وصيح أنها سمان ركعات أخيرها سمان ركعات لذلك كانت عيشها تصلي أربعا قائمة فكانت أم سالمة تصليها سمانية تقول السمانية بأربع عشان تعود بأن عيشها تصليها أربعا ايضا نهى رسول الله عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتقاء على الظهر في المساجد ورد انه فعل ذلك فعل ذلك وكانت رجله على, على رجل والنهي كان نهي خوف ايه خوف خوف اظهار فهنا بيان فعل الرسول مخصص بيان بيان بين النهي هنا مخصص باظهار العوره فان كانت الرجل على الرجل فيصعب إظهار العورة فيصح هذا الوده. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في الصفر. وصاما في الصفر. لكنه صاما وترك. وصاما في الصفر. يدل على انه ليس من البر الصيام في الصفر. حالة خاصة بيانه الآن. ليش لأنه السلام مر على رجل وظلل. فقال ما به. قالوا صائم قال صائم يعني هذه الحال كده صائم نائم يعني ما استطيع الاحراك قال ليس البر من البر في الصفر يعني ليس من البر السيام في الصفر في حالة هذا الرجل الذي لا استطيعت لكن عبد الله بن رواحة أو غير أبو موسى الشعري يقول كنا في صفرة واشتد الحر علينا ولم وأنس كان يقول يعني كل مننا يتقي الشمس بيده بي بي بي والآخر يقول بثوبه ثم قال وما منا من صائم إلا رسول الله عبد الله بن رواحة يبقى صامنا ونسلم هو الآن إذا استطاع إلى ذلك سبيلا آخر القواعد في الكلام على المجمل ولله الحمد وندخل على المحكم الشابه نحاول كما قلت لكم ما بقي لنا إلا المحكم الشابه وعلى كلام على مسألة الاجتهاد والتقليد لأنها مسألة من الأهمية بمكان وينتهي الكتاب اللهم, اللهم أنجز لنا هذا يا رب اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حينا أبداً لما جاء ذلك بأسره في موازين حسنات كل من ساعدنا على ذلك وعاون على ذلك وايضا دعا بتوامي ذلك اللهم امين يا رب العالمين قاعده القاعده الاخيره في المجمل المبين يجوز التعبد بالمجمل قبل البيان يجوز التعبد بالمجمل قبل وهذه ايضا المسألة ترجع الى داخل بنا اكثر هي نفس الامر يجوز التعبد يجوز التعبد قبل البيان استدعى ذلك بقول سلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال فليكن أول, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله فإن, فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم إيش خمس روات في اليوم والليل فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وين بقى الإجمال هنا الذي اتعبد به حسام لا فين الاجمال اللي بنتكلم عنه بس ان هو لا شاد الله لا لا هو هذه هو اصلا قاله طب ناقه مش هنقول له عليك صلاه اهو اجمالا يبقى يقول سمعت وقطعت عليا صلاه اصلي حتى ياتيني البيان كيف اصلي ومتى اصلي وما الصلاه التي علي عليك زكاه يقول خلاص علي زكاه امنته علي زكاة حتى يأتيني البيان فيباين لي ما الأموال الزكاوية وما النصاب و... و... والحول والشرات ذلك مفهوم هو إجمال التعبد... التعبد, ب... التعبد هنا بمطلق الانقياد التعبد في المجمنات بمطلق... يتصور أن يتعبد المر... المجمنات بمطلق الانقياد بمطلق الاستسلام والانقياد مطلق الاستسلام والانقياد لله دل في علا هذا بالنسبة لأدي المسألة وقد انتهت بفضل لله دل القواعد التي تتعلق بالمجمل يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الله خير الجزاء سبحان الله وبحمده اشهد ان الله اله انت استغفرك واتوب اليك